ما بناها ولرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت تمود بطغواها اذ انبعت اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدم بهم فسواها فلا يخاف عقباها